قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قال الشيخ رحمه الله تعالى في مذكرة الدراسة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون جمع منافق وهو من يظهر الإيمان ويسر الكفر قالوا نشهد إنك لرسول الله أي قالوا ذلك نفاقا وخوفا ولم يقولوه خالصا من قلوبهم ولذا قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن ظاهر قولهم حق لأن بواطنهم تكذب ظواهرهم والأعمال بالنيات وإنما كسرت همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها بعد فعل معلق باللام ولولا ذلك لفتحت لأنها في محل المصدر ولأبي حيان قول حسن في ذلك إذ قال إن قولهم نشهد يجري مجرى اليمين ولذلك تلقي بما يتلقى به القسم وكذا فعل اليقين والعلم يجري مجرى القسم بقوله إنك لرسول الله أعني بقصد التوكيد بإن واللام ثم قال وأصل الشهادة أن يواطئ اللسان القلب هذا بالنطق وذلك بالاعتقاد فأكذبهم الله وفضحهم بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي لم تواطئ قلوبهم ألسنتهم على تصديقك واعتقادهم أنك غير رسول فهم كاذبون عند الله وعند من عرف حالهم أو كاذبون عند أنفسهم إذ إنهم يعتقدون أن قولهم إنك لرسول الله كذب وجاء قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله بين شهادتهم وتكذيبهم، إذاناً بأن الأمر كما قالوا على حد قوله تعالى وكفى بالله شهيد محمد رسول الله. قال أذابه الله تنبي. في هذه الآية مبحث بلاغي في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. فقالوا الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته. فذهب الجمهور إلى أنه ينحصر فيهما بلا واسطة والمخبر إما صادق وإما كاذب وهذا بناء على مطابقة الخبر للواقع أو عدم مطابقته للواقع ولا علاقة له باعتقاد المخبر قال في التلخيص وقال بعض الناس صدق الخبر وكذبه مطابقته لاعتقاد المخبر لا للواقع واستدل لذلك بأن عدم مطابقته للواقع يكون من قبيل الخطأ لا من قبيل الكذب ولحديث عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما ما كذب ولكنه وهم وهذا مذهب الجاهظ وهو أن صدق الخبر مطابقته للواقع ما اعتقاد المخبر مستدلا بالآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع قولهم إنك لرسول الله فكذبهم الله مع أن خبرهم مطابق للواقع لكنهم لم يعتقدوا ما قالوا فكذبهم الله لذلك ومقتضى مذهب الجاحظ القول بوجود واسطة بين الصدق والكذب وهي عدم اعتقاد المخبر لما أخبر به ولو طابق الواقع ولكن ما قدمناه من كلام أبي حيان يرد هذا المذهب ويبطل استدلال الجاحظ ومن وافقه بالآية لأن تكذيب الله إياهم منصب على قولهم نشهد والشهادة أخص من الخبر ولأنهم ضمنوا شهادتهم التأكيد المشعر بالقسم والموحي بمطابقة القول لما في القلب ولسيما في هذا المقام وهو مقام الإيمان والتصديق فأكذبهم الله سبحانه في كون إخبارهم بصورة الشهادة والحال أنهم لم يأتوا بالشهادة على وجهها وهو عدم مطابقتها لاعتقادهم والقرآن ينفي وجود واسطة بين الصدق والكذب كما في قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال أما فقه اليمين وما تنعقد به وأحكامها فقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذا المبحث مستوفا في سورة المائدة عند قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية وذكر في معنى لغو اليمين عند العلماء قولين الثاني منهما هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر خلافه وعزاه لمالك وأنه مروي عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وساق أسماء كثيرين ولا يبعد ان يقال ينبغي أن نفرق بين الحد اللغوي عند البلاغيين والحد الشرعي حيث يقبل شرعا ما كان مبناه على غلبة الظن عند المتكلم لأنه حد علمه ولعدم المؤاخذه في الشرع بمثل ذلك والله تعالى أعلم قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة قرئ أيمانهم بفتح الهمزة جمع يمين وقرئ بكسرها من الإيمان وهو ضد الكفر أي ما أظهروه من أمور الإسلام ومما تقدم أن من أنواع البيان إذا كان في الآية قراءتان وفيها ما يرجح إحداهما قدمت وتقدم كلام أبي حيان في تخريجه على اليمين وللشيخ رحمه الله تعالى في مذكرة التدريس قوله الأيمان جمع يمين وهي الحلف والجنة الترس وهو المجن الذي تتقى به السيوف والنبال والسهام في الحرب والمعنى أن المنافقين إذا ظهر شيء من نفاقهم أو سمعت عنهم كلمة كفر حلفوا بالله أنهم ما قالوا ذلك وما فعلوا فيجعلون حلفهم ترسا يقيهم من مؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذنبهم كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الآية وقال سبحانه يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم الآية وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية ونحو ذلك فهذه نصوص تدل على أنهم يحلفون أيماناً على إيمانهم ومن جهة المعنى أن أيمانهم وحلفهم منصب على دعوى إيمانهم انفكاك بين اليمين والإيمان لأنهم يحلفون أنهم مؤمنون واليمين أخص من الإيمان وحمله على الأخص يقتضي وجود الأعم فالحلف على الإيمان يستلزم دعوة الإيمان وزيادة ومجرد دعوة الإيمان لا تستلزم التأكيد بالإقسام والحلف أيها المستمعون الكرام ندعو تفسير بقية الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله لتصرم وقتنا دونه حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته